كتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصر وَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَرُضُّونَ وَإِنْ تَذَعُّوهُمْ إلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَإِن تَدْعُون إلى الْهُدَى لَا يَسْمَعُ وَتَرَاهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَبْصِرُونَ يُبْصِرُونَ خذ اللب وأمر بالعرف وأعرب عن الجاهلين. فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا سَوْفَ قَائِمٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَوَفَّى فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وإخوان غم يا مذن فِي في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تجد بأية قالوا لو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 نُون صدق الله